فقال فخذ بها فامر باقامه الحد عليها بالعقاب قال قف انت لا تستطيع ان تعاقبني قال لماذا قلت ان رداء وليحتني ثرك انظر هذا الرداء من هو قال هذا رداءي انا قالت انت مرت بوزنه تبيعته هذا الرداء كيف تعاقبني اعاقب من سكول مثل حكيمه مثلا يدير التفتورات ما قبل ولا كذاب كذبين ابدا نبي الله مستحيل أن يعصي الله تعالى معصوم من الصغير الكبير ولذلك قلنا إننا نؤمن بالترث اجمالا ولما فيها من تبديل التغيير أنه لا نؤمن بحرفا حرفا بل في الاجمال كما أمرناه تعالى قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون هذا الذي نقول كما أمر الله تعالى لكن إذا جاءنا بترهات وأباطل من تغرات وقد ذكرت واحدة وعندي منها كثير جدا ولكن ذكرت واحدة على سبيل المثال فقط فهذا معنى أن نؤمن بما أوحى الله إلى جميع الأنبياء وبالخصوص هذه الكتب الأربعة نعم